قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا فِي أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكتنا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فاجعلناه هبا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 وكذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وَأَحْسَنَ تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا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 وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهة لا نولى أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا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 وَهُو الذي خَلَقَ منِنْ الم إبَشَر فَجَعَهُ نَسَبَ وصِهْر وَوكَانَ رَبّكَ قَير وَيعبُدونُونَ مِنْ دونُون اللهِ مَا لا يَنفَعهُم وَلَا يَظُرُهُم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 إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومطاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك طواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون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 وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا